بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قذنه من قرن فناذ ونا تحين مناص واعجبوا أن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 وَتَلَقَّى الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُ وَاصْبِرُ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِكَ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إن هذا إلا اختلاق أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أمعن لهم خسائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليردقوا فِي الْأَسْبَابِ جن هناك مهزوم من الأحزاب كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاة وَثَمُودُ وَقَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْسَنُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْوَابٌ وَمَا يَنظُرُهَا أولئك إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أول فَرْنَ الْجِبَالَ بَعْدُ يُسَنَّفُ النَّبِعَ الْعَشِي وَالْإِشْرَاقُ وَالْخَيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّهُ كل أَوْ وَشَدَدْنَا مُلْكًا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْبِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط وهدنا إلى سواء إن هذا أخي له تسعون وتسعون نحجة ولي نحجة واحدة فقال أكفلني يا وعز زني في الخفاف قال لقد ولماك بسؤالي نحجتك الى نعجه وانك كثيرا إن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتن ناهو بنسد فرر ربا وخر ركعوا انا فوقرنا له ذلك وان له وعدنا لجلفا وحسن ما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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ قُرْبُوا عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقفق مسحم بالسوق والأعناق ولقد فتننا سليمان وانقينا على كرسي جسدا ثم أناب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لَا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فسخرنا له الريح تجري بأبه رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له نال جلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركب برجلك هذا موتسن بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِفَّاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَافِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 لمنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكروا إسماعيل واليسع وذلك وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما آب جنات عند المفتاح اللهم الأبواب الدكيء فيها يدعون فيها بفاكهات كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أثراب هذا ما توعجون ليوم الحساب إن هذا لرزب ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقون حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إن صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قد لنا هذا فسده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار دخلناهم سخريا أمزاغا عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قلوا هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أَلَيْاً إِلَّا أَنَّمَا أَنَّذِيرُ مُبِينٍ إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد المنائكة كلهم أجمعون إلا إذنين استكبرك كان من الكافرين. قال يا إبن إسماعيل عك أن تشهد لما خلقت بيدي. استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نان وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعستك لا أخون لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك ومن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 ولا تعلم أن نبأه بعد حين.